مزقت ليالي, مزقت ليالي السود ثربا وإلى الله أعود وشطفت حروف الظلماء بيراع اليوم الموعو مزقت ليالي السود ثربا وإلى الله أعود وشطفت حروف الظلماء بيراع اليوم تهت بأيام نقمات ملئت أغلالا وقيود تبخل بأقل الرحمات وبشتى الآلام تجود تهت بأيام نقمات ملئت أغلالا وقيود تبخل بأقل الرحماتي وبشتى الآلام تجود وبشتى الآلام تجود مسقت ليالي السود إربا وإلى الله أعود وشطفت حروف الظلماء بيراع اليوم الموعود ضربات ضياع وشقاين سقطت كالصخر الجلمود وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولون طربات ضياع وشقاء سقطت كالصفر الجلمون وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولون وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولون مسقت ليالي من الله أعود وشطفت حروف الظلماء بيراعي يوم الموعود وجعلتك يا زمن الدائباب خطيئات الموصود أصليك دموعا وبكان وأراك عتابا وشروف وجعلتك يا زمن الدائباب خطيئات الموصود صمكدم وَبكاء وَأَراك عتاباب وشهود وَأَود إلى الله أَ وَود إ الله أَود وأأَودُ إ الله أَ وَأَود إلى الله ود